الله لقد جاءتني فتاة هنا بنت صغيرة لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها وجاءت لتقص علي رؤيا رأتها لي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وتبشرني ببشرى حملها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجبت لصغر سنها ولكن تذكرت أن فضل الله جل وعلا ليس بالسبق وإنما بالصدق فقلت لها يا بنيتي كم تصليين على الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم فقالت بأنها تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل يوم عشرة آلاف مرة فاحتقرت نفسي وشعرت فعلا بالأسى بالأسى فتاة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم عشرة آلاف مرة هؤلاء هم المحبون هؤلاء هم المحبون ما أيسر أن ندعي الحب وأن نزعم الحب للنبي عليه الصلاة والسلام والله قد ذكرت لكم أن أما من أمهاتنا الفضليات الطاهرات وهي أم عادية قروية قروية في مركز عندنا في المنصورة يسمى مركز شربين وقد أرسلت لي ولدها وقالت له يا ولدي اذهب إلى محمد حسن وقل له بالحرف يا محمد حسن تجد زور والدة الليلة فذهبت فوجدت أم, أم فاضلة قد تجاوزت السبعين يمكن أو يزيد وجدت امرأة مريضة في فراش المرض في بيت متواضع جداً بيت مبني بالطوب اللبن بالطوب الني يعني لكنني رأيت عجبا وسمعت عجبا رأيت أما فاضلة لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله وردها الصلاة على النبي عبادتها بعد الفرائض الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال له صلى الله عليه وسلم ما شئت قال الربع قال ما شئت فإن زدت فوخير لك قال الثلث قال ما شئت فإن زدت فوخير لك قال أبي النصف قال المصطفى ما شئت وإن زدت فوخير لك قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله فقال له المصطفى إذا تكفأهمك ويغفر ذنبك إذا تكفأهمك ويغفر ذنبك بفضل الصلاة على رسول الله عد إلى هذه الأم الفاضلة أم أمية لا تعرف أي شيء لا لا أستغفر الله بل والله عرفت كل شيء يوم أحبت الله ورسوله والله عرفت كل شيء وحصلت على أرقى الشهادات يوم امتلأ قلبها بحب رسول رب الأرض والسماوات وإلا فما أكثر من حصلوا على شهادات الدنيا وهم لا يعلمون شيئا عن الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قلت لها يا أمي أتيتك كما أمرت إيه اللي أنت بتشتكي منه هي لا تتكلم في أي شيء إلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فطلبت منها هذا الطلب مرارا مرارا يمكن ثلاث مرات واستحييت فنظرت وقالت يا ولدي بقول لها طيب قوليلي بس أجيب لك أنا ممكن الأسبوع القادم أجيب أي أخ من إخوان الأطباء معايا لحد هنا يكشف على حضرتك هنا قالت يا ابني يا ولدي أنا عارفة دائي ودوائي أنا عارفة دائي ودوائي قلت لها والله الله يتقوليلي قالت يا ابني أصلا أنا ما شفتش يعني ما رأيت ما رأيته ما شفت السدن النبي بآلة تلت ليالي قلت لها إيه بتقولي إيه أنت بتقولي إيه؟ قالت بقالي تلت ليالي ما شفتش حبيبي ما شفت السيد النبي قلت له هو بيجي لك كل ليلة أنت بتشوفيه كل ليلة قالت لو ما شفتوش أمرض لو ما شفتوش كل ليلة أمرض آه هناك من يذهب لزيارة النبي ومن الخلق من يأتي النبي لزيارته هم دول أهل الحب هم دول أهل الحب